ولما رجع موسى إلى قوله غضبان أسفا قال بئس ما خلقتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره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 تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلهم وذلة في الحياة الدنيا. وكذلك نجزي المفترين.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 ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة وفي نسختها هدى ورحمة للذينه لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال ألا ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من وتشاه وتهدي من تشاء أن تولينا فاغفر لنا وارحمنا أن تولينا فاغفر لنا وارحمنا واتخير الغافرين.